حب من طرف واحد ما ظنه يصير إلا لمن مثل ترادة نصيبا واحد ما ظنه يصير إلا لمن مثل ترد نصيبا أشوفها ما قدر أمسيها بالخير ما ودي أقف موقف فيه ريبه لا شفتها خطر من الفرحة طير والنفس تسعد بعد ما هي كئبة تسعد بعد ما حب من طرف واحد ما ظنه يصيب إلا لمن مثل ترد نصيبا حب من طرف واحد ما ظنه يصيب إلا لمن مثل ترد نصيبا في وسط قلبي له عزاه متقدر با اقبلت بعزه ويبا بالليل حلم يحتاج تفسير وافست على الليل وفز تلّل حسب قريب حب من طرف واحد ما ظنه يصيب إلا لمن مثل ترادة نصيبا حب من طرف واحد ما ظنه يصيب إلا لمن مثل ترادة نصيبا قلبي معه وخاف قلبه مع الغير يا حظ من هو قلبي حبيبه قلبي معه وخف قلبه مع الغير يا حب من وسط قلبه حبيبه قلبي معه وخف قلبه مع يا حب من وسط قلبه حبيبه